قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم على هدن أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 قالناك إلا كاففة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تلائر الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم ما قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِبِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروبين والنهار إذ إذ داموننا أن نكفر بالله ونجعل له أندابا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا لغمال في أعناق الذين كثروا هل يوجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه منهم نديرين الا قالوا مطرفوها الا قالوا مطرفوها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 اموالكم ولا اولادكم بالتي تقلقكم من دنيا زلفا الا الا من عمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم عند ربهم بما عملوا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 رَبِّي بِفَضْلِ رِزْقٍ غَنِيٍّ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نحصرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كنتم بها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما عم كان يعبد وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اسْطُرهٌ مُسْتَهْرَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نكير